بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين كفوا وصدوا عن سبيل والذين بن ب ب ذلك <تصفيق> بأن then وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلاً Want Oh, لفضيله <تصفيق> الدكتور to mm -hmm. لفضيله <تصفيق> E Well uh -huh. بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله سراره، فكيف إذا تغفت أمور Why you love I Yeah. in Allah